يوم ترونها تذهب كل مرضعة مما أرضت وتضع كل ذات حمل حملها وترنّس سكارى وترنّس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.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 طيب من البعث فإن خلقناكم فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مبغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونخرج الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغ أشدكم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 هزت وربت وأبتهت من كل زوج بهيج.